ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الزيل نباتا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المحصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا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 لابسين فيها أحقابا لا يلوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ الَّذِينَ مُتَّقُوا لَفِي نَعِيمٍ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ۚ كَانُوا هُمْ وَأَشْيَاعُهُمْ هُمُ الْكَافِرِينَ جَزَاءَ امْرِئٍ بِالرَّدِّ كَعَطَاءٍ الْحِسَابَا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ يَوْمُ الْحَقِّ فَمَن شَاءَ اسْتَخْدَمَ إِلَى رَبِّهِ مآبًا إِنَّا علابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليسني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا ف بقاتِ سبق فمدَّاتِأَمرا يَوم تَوجف الاجِفَ تَبعُ الاجِفَ قُلوب يمَ إز وَاجفَ أ صَ غاش يقونَأَ لَّودون في الحافِر أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا إِيَ دَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَاجِ الْمُقَدَّسِ طُوَى إذا ذي إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تلكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعطى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى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 وفعتمكها فتواها وأغطش ليلا وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والدبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبلدت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولا النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى تسألونك عن الساعة أيان مرسا فيما أنت ذكرها إلى ربك منتاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن هذا دولى تنجاه الاعمى وما يدريك لعلّه ينذكى او ينذكى فتنفع الذكرى ام ما من السغنا فان لو تفدى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكِّرُوا أَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاذْكُرْهُ تَذْكِرَةً كَلَّا إِنَّا ذِكْرُهُمْ كَانَ مَثْقَلًا فَمَن شَاءَ ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بغرة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَطْنَا الْأَرْضَ شَطَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُولًا وَنَخْلًا وَحَتَائِقَ ظُلْبًا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاعبته لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستغشرة فوجوه يومئذ عليها غذرة ترهقها أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الغبال سيرت وإذا العشار رطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سترت وإذا النفوس زوجت وإذا الموئولة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحب نشرت وإذا السماء فشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوال الكنة والليل إذا عسعت والصبح إذا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بِقُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُهُ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَيْنَكَ الْغَافِلُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تشاء الرحمن الرحيم إذا السماء انتطرت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار كترت وإذا القبور بعترت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها ما غرك بربك الكريم الذي خلطك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ألا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين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 ما يوم, يوم لا تنفع نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَوْمَئِذٍ لَائِحَ كَأَنَّهُمْ نُدِيرُونَ فِي يَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ يَرْبُّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي وَمَا أدراك ما في الدين كتاب مرحوم ويل يوميد للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد اِذَا تُتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ تُمْ مَ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِتُكَلِّمُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابًا أَضْرَى لَكُم فِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَجْرُكُمْ عَلَى الْيَوْمِ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُ إن الأمران في النعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسخون من رحيق مخسوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وَمِزَاجُهُ مِن تَسْمِيمٍ عَيْنَيَّ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَوَامَزُونَ وَإِذَا وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفا يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحفقت وإذا الأرض مدت وأن قد ما فيها وتخلد واذلت لري ربها وحقا يا اي والهنسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فَتَجْزَى فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِ مَسْؤُولَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَهُ أَوَّلَهُ فَسَيُنَبَّأُ بِهِ وَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُنْسَلِخٌ مِنْهُ ۚ كَلَّا سُرًا إِنَّهُ وَنَنَّ الَّذِي يَقُود بَلَاء إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلْ أُخِذُوا بِالشَّطْطِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا لتركهن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قلئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون باسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل النار ذات الوفود إذ إل هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحقيق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوض الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يجيد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تجذيب والله من وغائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطالق وما أدراك ما الطالق النجم الساخب إن كل نفس لما عليها حافظ فلنظر الإنسان إن مخلط قولق من ماء دافئ يخرج من ثين الصلب والترائب ان نو على وجهه لا قادر يوم تطوي الثقال فما له من قوه او ناصر والسماء اذا تروج وَالارْضِ ذَاتِ الصَّلْدِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ صَرْصٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تفتح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قد سوفادا والذي أخرج المرعى فاجعله أساء أحوى فنقريك فلا تنسى إلا ما شاء إِنَّهُ يُحْلِمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى فَنُيَسِّرُ كُلَّ شَيْءٍ يُسْرًا فَدَكِّرِ إِنَّ فَعْلَ الذِّكْرَىٰ سَيُنذِرُ مَن يَخْشَىٰ الذي الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى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 وحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هجوم يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عيل نانية ليس لهم قعام إلا لا يثنن ولا يغني من جوع وجوع يومئذ ناعمة في سحرها غاضية في جنة عالية لا تسمع فيها لالية فيها عيد جارية فيها شرع مرفوعة وأكواب مغضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مبتوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 هل في ذلك قسم لذيحك ألم تر كيف فعل ربك بعاد في رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتموت الذين جابوا الصفر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا في الفساد تصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا بِهِ كَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا بِهِ كَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ الْقَهْرَ فَيَقُولُ رَبِّي أهاناً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 اتل عنب دك دك وجاء ربك والملك صف صف وجي ايوم يذ بئ انما يوم يذ يتنكر الانسان وانى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 لا رب كرام يته من رضيه فدك لي في رضادي ودك جنتي بسم الله الرحمن الرحيم ذا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا آل البلد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 ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من فك رقبة أو إطعاب في يوم ذي مسربة يتي من ذا مقربة أو مسكيناً زا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصعوا بالصبر وتواصعوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤخدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمن إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها خجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دستاها كلمت تموت بطروا إذ انبعثا فقال لهم رسول الله لا قتل الله وسقياها فكذبوا فعقروها فجندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف أقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سحيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وقتق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَشِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا هَذَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ فأنذرتكم نأمن تلوى لا يطلعها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبه الأسطى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجي ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما طلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يحطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضار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 فَوَعَظْنَاهُ عَن كُسْرِكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَسَحْنَا لَكَ نِصْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطول سلمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم غددناه أسفل سافرين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 اننا الى ربك نرجع او ايتك الذي ادنا حادثا اذا صلنا او ايتك كان على الهدى او ابى بالتقوى او ايتك كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لا ان لم ينتذرنا عن ناصيه ناصيه تلك نبش خاصه فيدغناديه سند الزبانيه كلا لا تطعه السجد وقتيده بسم الله الرحمن الرحيم اننا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 بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيه البنينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة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 إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فينا لجأن مقالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عندهم منذ ربهم جنات عجل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذلزلت الأرض وَخُرُوجَ الْأَرْضِ أَصْوَالًا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْغَادِي يَأْتِي صُبْحًا فَالْمُولَى يَأْتِي قَدْحًا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لجنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يحلم إذا محشر ما في وحسط لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقبير بسم الله الرحمن الرحيم القالعة ما القالعة وما أدراك ما القالعة يوم يكون الناس كالفراش المرتوس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 بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى ذرته المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترن الجحيم ثم لا ترون انها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعذر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواقوا بالحق وتواقوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة همذة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده قال لا ينفذن في الخطمه وما ادراكم الخطمه لا الله الموقده التي تطلع على الاسفله انها عليهم مفجده في عام جم ممدده بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لإلى <في> فقري <تصفيق> إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف <تصفيق> فليعبدوا رب هذا البيت <تصفيق> الذي أضعمهم من جوع وآمنهم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحب على قعام المتين خويل للمصلين الذين هم عنقلاتهم ساهون الذين هم يرامون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون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 من شر الوسوات الخنات الذي يوسوس في قدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم